وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتاده عن أبيه أنه, أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي فنودي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه قوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل يأتي مالك رحمه الله بعد الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلو منزلة الشهادة في سبيل الله فيأتي بحديث الرجلين ليبين الى اي مدى تكفر الشهادة في سبيل الله من الذنوب فيقول صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين وحديث الصفات احاديث الصفات يضحك ربنا يغضب ربنا شد المقت عند الله كل ذلك من احاديث الصفات لا يخطر على بال إنسان تشبيه أو تكييف صفة لله بصفة المخلوقين يب نثبت الصفة لله على ما يليق بجلاله على مبدأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال السافعي رحمه الله نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن بما جاء عن رسول الله او بما ايضا بما جاء من رسول الله على مراد رسول الله وكما يقول امام تيمير رحمه الله نحن مامورون بايمان اثبات لا ايمان تكييف وتشبيه لا يضحك ربنا وجاء في حديث ابي ضيف رسول الله لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده فأرسل إلى زوجاته يطلب عشاء للضيف فلم يجد عندهم شيء فقال من يصدف هذا الليلة وفي وله الجنة فأخذه أبو قتادة إلى بيت وقال زوجته ماذا عندك من عشاء لضيف رسول الله قال ليس عندنا إلا عشاء العيال قال علليهم حتى يناموا فإذا ناموا فاحضر الطعام وقدميه فيبدأ في الطعام مع الضيف فعمدي الى السراج لتصلحيه فاطئيه وسأترك الطعام للضيف ليشبع مؤامرة لكن عليه على مرضات الله فالام الحنون على اولادها تعللهم وتضحك عليهم حتى يناموا بدون عشاء، وبيجي دور الزوجة قدمت العشاء للضيف وللرجل بدأ ياكل جات إيش تنفذ المؤامرة تبغى تصلح السرد عشان يشوفه طيب فتضفين يبقى حيلة ولا لا ولكن حيلة على ايه حيلة على اكتساب مرضات الله بخلاف حيلة بني اسرائيل لما حرموا على, على انفسهم العمل يوم السبت فحرم عليهم الصيد يوم السبت وامتحنهم بالحيتان في يوم سبتهم تاتيهم حيتانهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فألقوا الشباك يوم الجمعة وعلقت فيها الحتان يوم السبت وأخذوها يوم الأحد وأكلوا قال يوم السبت إحنا في بيوتنا ما عملنا شيء لكن حيل على مين فقوم يحتالون لمرضات الله ويبيتون طاويين جائعين وأمة تحتال على ارتكاب محارم الله فرق بين الأمتين بعيد جدا فلما صنعوا ذلك وتعشى الرجل مد يده لتختلط بيد الضيف ويظن انه يرفعها مليانة وهو يرفعها فاضي وفر طعام للضيف الضيف طبعا شبع عش الاسرة فيقضو على رسول الله بضيفه فيستلقاه رسول يتقبله ويقول ضحك ربنا البارحة من صنيعكما مع الضيف ضحك ربنا فقال عمر او يضحك ربنا قال بلى قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك هذه صفات تمر كما جاء والله اعلم بمراد وكيفيه ذلك منقوله الى الله لكن اثبات الصفه ثابت بالسنه فيضحك ربنا الى رجلين ليش اليوم التقيا فقتل احدهما الاخ فدخل احدهما كافر والثاني مسلم الكافر قتل المسلم المسلم قتل ايش شهيدا فدخل الجنة بالشهادة والكافر باء بدم المسلم ولكن تداركته رحمة الله وتاب الله عليه واسلم وجاء ووقف موقف المسلم السابق فقتله كافر اخر يبقى مات ايش شهيدا ليش مالك يأتي بهذا هذا الكافر الذي قتل مسلما له خطأ ولا متعمد عمد متعمد مع سبق الاصرار ولا لا لانه كافر ومسلم. لا لوجه. هناك لا الكريمة. ومن يقتل لا ومن متعمدا لا جهنم لا لا فيه وهذا كافر قتل لا لا لا فهل؟ اسلامه وشهادته في سبيل الله بعد قتل المسلم المتعمد برضك منازم عليه خالدا في جهنم ولا ان استشهاده في سبيل الله رفع عنه الخلود في جهنم يريد مالك ان يبين بان الشهادة تمحو جميع الذنوب حتى قتل المؤمن المتعمد واذا قتل مؤمن مؤمنا في قتال بين المسلمين اذا انتقلنا من ايش الصوره الاولى وهذه واضحه وانظر الى البيان النبوي وهذا الاسلوب الواضح يضحك ربنا لرجلين يقول احدهما الجن يقول احدهما الاخر وكلاهما يدخل القاتل طيب المقتول عرفنا والقاتل كيف دخل الجنه فاستشكل عندهم فبين لهم وهذا واجب المعلم والمرشد والواعظ الا يدع لبسا في موضوع ان يعرضه على الناس ولهذا بالمناسبة يقول ابن كثير وغيره في مواطن الخلاف لا ينبغي لطالب علم ولا لواعظ ان يورد قضية خلافية على المستمعين ويتركها بخلافها اما ان يبين الخلاف فيها ويخرج بنتيجة واضحة للمستمع وإلا لا يدخل فيها ان كان عاجزا عن بيانها لا يفتشها خليها في محلها اما ان يدخل ويثير الخلاف وخلاف عند العلماء طبش الراجع ساب الناس في خلاف تيهين لا ينبغي له ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لهم ضحك ربنا لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجن في اشكال ولا لا? لو لم يأتي البيان النبوي الكريم طيب يقول يا ربي واحد قتل الثاني تبين المقتول راح للجن والقاتل كيف دخل الجنة? اذا كل الناس يقتلهم بعض. دام القاتل المقتول حيخش الجنة خليهم يقتلهم بعض. لكن لا. بين اختلاف الجهة وتعددها. المقتول الاول كان مسلم وقاتله كافر. الى هنا المسلم راح الجن. الكافر ما بقي على كفره واثم صاحبه لا. اسلم فاصبح مثل المقتول الاول مسلما. فجاء كافر وقتله. اذا ساوى الاول في انه قتل في سبيل الله. يبقى انتهى ولا لا? وهكذا ينبغي على العالم او الواعظ اذا اورد قضية ان يكشفها ويبينها وهنا العلماء يبحثون عن مدى تحمل الشهادة في سبيل الله عن صاحبها فبين لنا مالك بهذا الحديث ان حتى قتل النفس تحملها ولكن جاءنا بالحديث الذي بعد هذا ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا من البيان والاضاح ليكشف الاشكال فقال يا رسول الله ارايت ان قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر شف جمع صفات المجاهد في سبيل الله بكاملها صابرا غير فزع محتسبا اي احتسب الاجر عند الله لا لغنيما فولى الرجل قال تعال اعد علي ما قلت ماذا قلت ثم انت سمعها من قبل لكن لا ليبين الحكم صحيح فاعاد الرجل ما قالته قال نعم الا الدين اخبرني جبريل وانفة جبريل حاضر نعم تعال اعد المقاله يعني ما بين نعم الى ما بين ارجع ورد علي المقاله جاء جبريل لا يا محمد دا المساله فيها استثناء اذا اولا قول الرجل ارايت ان قاتلت في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر كما جاء في حديث بدر لا يقاتلنهم اليوم رجل مسلما محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر فقتل الا دخل الجنة فقال بعض المسلمين الحاضرين بخم بخم وفي يده تمرات يأكلهن والله لان عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة والقى بالتمرات واقبل عدو يقاتل حتى قتل في سبيل الله محل الشاهد ايه؟ لا يقاتلنهم اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر وقتل الا دخل الجنه فرجل نفسه نفس الموضوع لان قتلت في سبيل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ماذا تكون ان يكفر الله ذنبي قال نعم طيب السلام عليكم تعالى ماذا قلت فيعيد المقالة يقول نعم يكفر الذنوب إلا الدين أخبرني جبريل وآنيف هنا مبحثان المبحث الأول استثناء الدين والمبحث الثاني أخبرني جبريل وآنيف القرآن الكريم إنه لقول إيش رسول كريم إيش ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهو جبريل فالقرآن جاء به جبريل من عند الله والآن يقول أخبرني بها إيش جبريل ليش ما تكونش قرآن وما الفرق بين القرآن وبين إيش الحديث مع أن الكل جاء به جبريل هنا يبحث العلماء ويقولون السنة وحي وكذلك القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة أيضا وحي ولكن فرق بين القرآن أن جبريل يأتي به عن الله من كلام الله والسنة يأتي بها جبريل إخبارا عن الله جبريل ما يجب من إخبارا عن الله ولهذا فرق بينهما أن جبريل يأتي بكلام الله يبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تكون إلهاما وتكون نفا في الروع وتكون من جبريل عليه السلام إذا فرق بينهما والكل وحي من الله سبحانه وتعالى نأتي إلى موضوع إلا الدين يبحث العلماء في هذا الموطن قضية الدين والدين له قضية في أول الإسلام كان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر إذا قدمت له جنازة ليصلي عليها يسأل عليه دين إن قالوا لا صلى عليه إن قالوا نعم عليه دين صلوا على صاحبكم تعظيما لأمر الدين حتى وسع الله على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه غرم فعلي ومن مات وله غنم فغنمه لأهله وصار يدفع الدين عن المدينين من بيت مال المسلمين وهنا يبحث العلماء الدين المستثنى اذا كانت الشهادة تكفر كل شيء حتى قتل المسلم المتعمد ولكن لا تكفر الدين فقالوا اذا الشهادة تكفر كل حق بين العبد وبين ربه ما كان من ما قتل في سبيل الله فالله يتنازل عن حق وباع نفسه لمن لله والحقوق التي لله على الانسان بعض الانسان ما جاد بنفسه لله يطلب بحقوق إيش؟ كأنه اسخطها خلاص ولكن حقوق العباد لا فقالوا الدين نوع من الحقوق بين العباد بعضهم البعض فلو ان انسانا ظلم انسانا في مال في دين في اعتداء في اي شيء لا بد من المقاصه فاذا كان يوم القيامه يؤتى بمن ظلم مظلمك وترفع غرف في الموقف يراها اهل الموقف كما يرى اهل الدنيا النجوم في السماء فيقولون يا رب لمن هذه الغرف فيقول لمن عفا عن مظلمه لاخيه فكل يعفو عن مظلمته لأخيه ويعودهم الله من تلك الغرف إذن لابد من المقاصة أو من المرادات عنها والدين لما كان حقا للعباد والمال هو رأس الحياة حافظ عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتساهل الناس في ديونهم وفي أكل أموال بعضهم البعض ويبحث العلماء نوعية الدين الدين يرتبط بسببه هذا مدين ومات ولم يوف الدين فيما استدان وكيف كانت حالته ولماذا لم يوف الدين فان كان استدان في وجه غير شرعي ومات ولم يوفه فلا بد من الوفاء وان كان استدان في وجه شرعي ومات ولم يوفي نظرا. هل كان عنده وفاء لدينه ولم يوفيه أم مات وهو لا لوفاء عنده فإن كان استدان في وجه شرعي في نفقة عياله أو كسوتهم أو سعي في إصلاح بين الناس أو نحو ذلك من الأمور الشرعية وعند الوفاة عنده وفاء ولم يوفيه هو مطالب به وعند الوفاة ولا وفاء عنده لدينه فالله امر المسلمين فيما بينهم ان كان ذو عسرة فنظرة إلى الى ميسر المولى امر المسلمين ان ينظر بعضهم بعضا في حالة الاعسار الى نظرة الى ميسر فالمولى من باب اولى ويقولون على بيت مال المسلمين أن يوفي هذا الدين وتحدثا بنعمة الله نجد الآن ونسمع وقريبا نسمع في رمضان قبيل العيد نسمع المكرمات التي تسدد ديون العيش المعشرين في السجون ويخرجون بيت مال المسلمين يسدد إذا إلا الدين أي من كان مستدينا في غير وجه شرعي او مغتصبا او جاحد وديعا او امانا كل ذلك من الديون اما الذي استدان ومات وعند الموت لا سداد عنده وكان دينه في وجه مشروع فهو سدان بوجه شرعي وعجز عن السداد بنظرة شرعية باعسار اذا هذا لا يدخل في هذا الباب انما يدخل في هذا ايش من كان دينه بغير وجه شرعي من كان دينه بوجه شرعي وعنده سداد ولم يسدد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين اخبرني به جبريل آنفا